بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه وانتبع هداه ثم أما بعد وبعد أن رجع النبي عليه الصلاة والسلام من ساحة المعركة في غزوة الخندق ودخل بيته وأراد أن يخلع سلاحه أداه جبريل وقال لا تفعل فإن الملائكة لم تضع أسلحتها بعد وأمره عليه السلام أن يتوجه إلى يهود بني قريضة طيب ولماذا يهود بني قريظه كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد وميثاق أن لا يكون عليه الباء والا يعاونوا عليه عدوة بل كان من جملة العهد أن يكون عيبته وأن يكون عينه وحراسته تقلبت بهم الأحوال ورجعوا إلى أصلهم الأصيل الغدر والخيانة والجزاء من جنس العمل ولا يظلم ربك أحدا فعندما تحسن يحسن إليك وعندما تسيء مساء إليك أيضا صحيح صح هذا ممكن ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قرر أن يخلع سلاحه انتهت المعركة جبريل قال له لا تصنع لا تقلع سلاحك فإن الملائكة لم تخلع أسلحتها بعد وأشار إلى الجهة الجنوبية جهة بني قريطة توجهت كتائب الحق ليحاصروا بني قريظه وقال النبي عليه الصلاة والسلام مقولته الشهيرة حثا الصحابة لهذا الفصار من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصليم العصر إلا في بني قريظه واختلف الصحابة منهم من صلى في الطريق ليدرك العصر قبل الغروب ومنهم من صلى العصر بعد الغروب ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على أحد من الطائفتين وهذا فيه مشروعيه وقوع الاختلاف والنهي عن إنكار أحد الفريقين على الآخر ما كان خلاف سائغا محتملا في الصحيح كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في الأسفار والغزوات فمنا من يصوم ومنا من يفطر من من يصوم ومن من يفطر فلا ينكر هذا على هذا إذا ما سلف في سعر ليس من الضروري. أن تأطر الناس على حال واحدة أو أن تجعلهم صورة واحدة مش ممكن أدعيت للإستفتاح متنوعة ومتعدده لكن لا تجمع الناس على دعاء واحد كيفية تحريك الأصبع في التحيات ومتى يتحرك هذا الأصبع أو لا يتحرك يتحرك أو لا يتحرك كل هذه المسائل الخلاف فيها محتمل والإنكار فيها ذميم مسألة وضع اليد على الصدر أو عدم وضع اليد على الصدر بعد القيام من الركوع ايضا هي من هذا الباب هذا من خلاف التنوع الذي يكون من البغي والظلم حدوث الإنكار ما ينفعش عند حصول التنوع في الخلاف أن يكون الإنكار بل يرتفع إليه الإنكار يرتفع الإنكار فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصليم العصر إلا في بني قريش منهم من صلى في بعض الطريق فأدرك الصلاة قبل الغروب ومنهم من صلىها بعد الغروب وقال النبي عليه الصلاة والسلام ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر فكان هذا الحديث رافعا لكل الخلاف الواقع في تفسير قول الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ويفهم أيضا أن الخلاف التنوع خلاف التنوع صورة من صوره ان قوما يتايدون بفحوى الخطاب واخرون يتايدون بلفظ الخطاب عندنا لفظ الخطاب وعندنا ايه فحوى الخطاب لفظ الخطاب من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يصلين العصر الا في بني القريه النفس والاستثناء دلالة على الحصر الاختصاص يبقى ظاهر من هذا المنطوق أنه لا صلاه العصر الا فيه بني قريظ اذا دلالة المنطوق فهناك من عمل بدلاله المنطوق فصلى العصر بعد الغروب فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفريق ومنهم من عمل بدلاله المفهوم وفحوى الخطاب مفهوم الخطاب ايضا ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفريق ابدا اختلاف الناس في الدليل الواحد اختلاف الناس في الدليل الواحد لا يجوز فيه الانكار الا اذا كان هذا الاختلاف مفض الى معنى لم ياتي به الشرع ماشي إخواني؟ يعني مثلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير أهل السنه يفهمون من ذلك إثبات الأسماء والصفات لله عز وجل وأنه سبحانه في أسمائه وصفاته ليس كمثله شيء فقوله وهو السميع البصير تعريف ركني الجملة دلالة على اختصاصه بهذه الأسماء وهو في هذه الأسماء لا يشبهه شيء من خلق بينما ذهبت المعتزلة عليهم الله تعالى ما يستحقون إلى نفي الصفات عن الله عز وجل بدلالة ليس كمثله شيء إذن هذان مفهومان من الآية أحدهما صحيح والثاق والآخر معوج باطل طيب المعوج الباطل كيف عرفنا انه باطل ان الصحابه ما زالوا يقرؤون القران فلم يخرجوا الفاظه عن معانيه ما حصلش ولا يمكن ان يكون الصحابه وقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤون ما لا يفهمون لا يمكن ابدا ان النبي صلى الله عليه يقرأ القران مش فاهم ولا الصحابه يكونوا غير فهمين ما يقرؤون بل كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ القران فيفهم والصحابة كذلك وما وقع الصحابه فيه من لبس كان النبي عليه الصلاه والسلام يوجههم فيه يوجههم فيه في قول الله عز وجل من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا اللي يعمل سوء يجزى به فنحن كلنا نعمل سوء فقال الصحابه يا رسول الله واينا لم يعمل سوء كلنا يعمل ذلك السوء فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسائله الست تنصب الست تحزن اليست تصيبك اللاواء قال بلى قال فذلك مما تجزون به إذن هذا تفسير نبوي لاصلاح افهام الصحابه عند قراءه القران الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون ايضا يا رسول الله واينا لم يظلم نفسه كلنا نظلم انفسنا إذا خلاص لا امن ولا امان ولا هدايه ولا اهتداء فقال النبي عليه الصلاة والسلام ألم تسمعوا قول العبد الصالح وهو يعبدنا يا, يا بني لا تشرك بالله إن الشرك ايوه لظلم عظيم اذا فسر النبي عليه الصلاة والسلام أن المقصود بالظلم هنا هو الشرك بالله عز وجل اذا هناك موافع عدة بين النبي عليه الصلاة والسلام فيها للصحابة ما قد تختلف فيه أفهمهم أو ما قد تزل فيه أفهمهم فلا يمكن أبدا أن يتصور للنبي صلى الله عليه وسلم أن يكون قارئا ما لا يفهم وأيضا كذلك الصحابة إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن ويفهم معانيه وكذلك الصحابة طيب ما هي المعاني التي كانوا يفهمونها عند قراءة القرآن؟ ما هي المعاني؟ هي المعاني اللغوية التي يعرفها العرب من الفاظهم المعاني اللغوية التي يعرفها العرب من ألفاظهم. باستثناء الألفاظ الشرعية التي تكلم بها الشرع وحدد لها مفهوما خاصا. ففهمها الصحابه كما اراد الشر من هذه الحته دي اذا عندنا لفظ موجود في القرآن كيف يفهم كيف يفهم نبص الاول هل هذا اللفظ القراني له مفهوم خاص في الشر ان كان له مفهوم خاص في الشر فهمنا هذا اللفظ بمفهوم الشر وحملت دلاله هذا اللفظ على الدلاله الشرعيه يا ايها الذين امنوا اقيموا الصلاه واتوا الزكاة. آتوا الزكاه الزكاه لها دلالات شرعيه محدده هناك زكاه النقدين الذهب والفضه وما جرى مجراهما كزكاه النقود الورقيه وغير الورقيه عندنا زكاة عروض التجارة عندنا زكاة الماشية والسائمة عندنا زكاة الزروع دي كلها من أنواع الزكوات طيب والشرع جعل هناك مقادير وشروط في المال كي تخرج منه الزكاة إذا عندما نقول الزكاة إذا عندنا هناك المقادير والأنصبة والأزمان وما إلى ذلك كل هذه المعاني هل دلت عليها اللغة ام دل عليها الشرع الشرع اذا لفظ زك ليس لفظا لغ لغويا ولكنه لفظ لغ ايه شرعي لفظ الرسول لقد جاءكم رسول من انفسكم كلمه رسول ديت ما المقصود بالرسول المقصود بالرسول هو المكلف برساله ده رسول مكلف برساله طب من الذي كلفه الله اذا الله مكلفه برساله طب معنى رسول المعنى ده الذي ارسله الله برسالة الى المكلفين معنى لغوي ولا شرعي معنى شرعي اذا لفظ رسول موجود في اللغه ولكن الشرع استعمل هذا اللفظ اللغوي استعمالا ايه خاصا اذا الفاظ اللغويه التي استعملها الشرع لا يجوز أن نفهمها إلا كما فهم الشرع كما يجوز ان لا نستعملها الا كما استعملها اليه الشرع زي لفظ الزكاه الصلاه الجهاد الى غير ذلك طيب الالفاظ التي, التي لم يبين الشرع لها حدا او كيفيه او دلاله تحمل على إيه؟ على الدلاله اللغوية التي يعرفها العرب من هذا الخطاب. طب العرب دول لهم من العرب الأقحاح من هم العرب الأقحاح؟ هم العرب الذين لم تتغير لغتهم بمخالطة الأعاجم دول هم الحجة في اللغة دول هم الحجة في اللغة لكن الأعراب الذين خالطوا الأعاجم واختلف لسانهم وتبلبلت لغتهم ليس كلامهم في اللغة حجة وإن كانوا فصحاء وإن كانوا فصحاء ولذلك قال بأن حجية اللغة عند البدء أفضل من حجية اللغة عند مين عند الخضر ليه لأن الأعاجم عندما يأتون بلاد العرب لا يطيقون الصحراء ما يقدرش يقعده في الصحر وما يقعده فين في حواضر العرب الحواضر جمع حاضرة وهي المدن يبقى العاجم لما تيجي تنزل تقعد في المدن تقعد في الطائف تقعد في جدة تقعد مثلا في ينبع في البلاد اللي هي المدن اللي جوها لطيف وما إلى ذلك وكذلك قديما وكذلك قديما ولذلك في مكة مثلا كان فيها عاجم أفراد قلائف أفراد قلائق. هذه الأفراد لا يمكن أن تؤثر في لغة قريش ولما خص الله تبارك وتعالى قريش بجودة اللسان وصفاء اللسان وعدم تبلبله جعل القرآن بلسانه قريش سبحان الله يعني كل قبائل العرب الأعاجم نزل عنده يعني في عاجم نزو عند بني تميم بن كعب وبني أسد وفزارة النزو كلهم يتصور وجود الاعاجم عندهم بل هناك أعراب اقحاح جاوروا الأعاجم زي عرب الغساسنة وعرب المناذرة ولخم وجذان وعصية كل هذه الأعراب كانوا يجاورون الأعاجم وبالتالي لسانهم ليس بلسان العربي المطلق الأصيل أما مكة فكانت في قلب جزيرة العرب من الذي يقطن مكة وهي متوهجه في حرارتها قليلة في أرزاقها مين ولذلك كان من مشيئة الله عز وجل أن يكون القرآن بلسان عربي مبين فكل الالفاظ الموجوده في القران التي لم ياتي دليل بتحديدها شرعا تحمل على المعنى اللغوي اذا الصحابه هم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فهموها لفهم وش في بالمعنى الصحيح أي المعنى اللغوي الاسم حامل لدلالته فالمنقول وهو السميع يقتضي أن يكون له سمع لأنه لا يعقل أن يكون سميعا من غير سمع فاللغة تثبت اللفظ وتثبت دلالته دي اللغة. لغة العرب الأقحى تثبت اللفظ وتثبت دلالته اثنين تثبت علاقة بين اللفظ ودلالته يبقى لابد من حكتين دلالة اللفظ والعلاقة بين اللفظ ودلالته العرب،, العرب ما كانواش يهمون الكلام ده ككلام علمي ولكن كانوا بيه بيطبقوه من غير ما يعرفوا التقنيات العلمية اللغوية اللي احنا هنتكلم بها دلوقتي العرب كانوا عارفين المبتدا والخبر والفعل والمفعول والجر والمجرور والظرف والمظروف والمضاف والمضاف إليه والحال وعارفين المصدر وعارفين اسم الفاعل واسم المفعول وعارفين تبادل الصيام كل ده كله عارفينه ولكن لم يعرفوه كايه كعلم عرفوه كايه كممارسة لا يمكن ابدا لعربي ان يخطئ في لغته لا يمكن ابدا أن يخطئ في لغته طب من الذي علمه طيب درس اللغه منين فيش حد هذا وانما تلقفها اذا ده ثقافه البيئه ثقافة اجتماعية ثقافة لغوية في وسط هذه البيئة الفصيحة اللغوية المبينة كان الصحابة فقرأوا القرآن وفهموا معانيه بدون تكلف إذا سميع نعم بسمع بصير ببصر ده الفهم اللغوي العربي الصحيح لكن سميع من غير سمع لا ده مش فهم العربي بصير من غير بصر لا ده مش فهم العربي لما العرب يقول فلان قائم إذا يفهم من ذلك أنه ليس بقاعد لكن لو قلنا فلان قائم ويفهم من ذلك أنه ليس بقائم ايه كلام دي كلام غير صحيح إذن العرب كانوا يعرفون العلاقات المنطقية بين اللفظ وذلالته يبقى لما المعتزلة أكبر دليل للرد على المعتزلة أنهم يخالفون اللغة مع أن المعتزلة هم اساطين اللغة علماء اللغة الفطاح كلهم معتزل أبو عال الفارسي وابن جني والجاحظ كلهم وابو الحسين البصري كلهم كانوا من رؤوس اللغة ومع ذلك خالف اللغة في المسألة الشرعيه خلاصة القول في هذه المسألة ان اللفظ اذا كان له دلاله شرعيه لا يحمل الا على ذي دلاله فان لم نقف على دلاله شرعيه حملناه على دلالة اللغوية فالنبي صلى الله عليه وسلم حث الصحابه على منازله بني قريظه وبالفعل تحرك الصحابه نحو بني قريظه وكان ما كان واشتد عليهم الحصار ونزلوا على حكم سعد بن معاذ وسعد بن معاذ الانصاري كان حليفا لهم ظن الخبثاء انه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما هيقبل حكومة سعد بن معاذ فيهم سعد بن معاذ هيعمل زي ما عمل ميم سعد بن عباده سعد بن عبادة وعبد الله بن سلول تشفعوا عند النفوس في يهود بني قينقاع وبني النضير وأجلوا عن المدينه فظنوا ان سعد بن معاذ هيحكم بايه اطلعوا برا المدينه و بر برا المدينه في لحوم اوي ان النفوس صليم بمين بسعد بن معاذ سعد بن معاذ حكم بحكم عجيب جدا حكم بماذا أن تقتل المقاتله وان تسبن النساء والذريه وان يقسم المال يا اله كانوا عده مئات من الفرسان كلهم بقى تحطوا كده في حضيرة واسعه ها ويتنطوا بالاسم فلان وفلان وفلان يوم طالعين وحفروا له بقى خندق كبير في سوق الزوراء ينظر بين اعناقهم والثلاث اللي بعد منهم اول المجموعه فلان وفلان وفلان يمطلعين يقولوا لسيدهم ابن كعب القرضي ليه اللي بيروح ما بيرجعش فلهم والله ما رايت اشئ امام منكم إنه الموت الله انتوا شايفين اللي بيحصل ده اللي بيحصل ده كلهم محبوسين في حضره واسعه واللي بيرجع واللي بيطلع ما بيرجعش هيدان بيسألوا ايه اللي بيحصل قال لهم انه الموت انه الموت ولم يقتل من المسلمين في حصار بني قريضة الا رجلا واحدا هو خلاد ابن سويد طرح عليه بعض اليهود رحا فاصابت رأسه فقتل رضي الله تعالى عنه وأنزل الله تبارك وتعالى في سورة الأحزاب في شأن بني قريظه قرآنا يتلى ويثلج صدورا ويرطب قلوب المؤمنين إلى ما شاء الله وهو قول الله عز وجل وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم أي من قلاعهم وحصولهم. وقذف في قلوبهم الرعب كان في هناك قول من الاقوال عند جمال يهود إنهم هم يقتلوا النساء والاولاد وبعد ما يقتلوا نساءهم واولادهم ينزلوا بالسلاح ويقتلوا صحابه المسلمين خلاص خايفين على ايه لو قتلنا خلاص مش مشكل. ولو غلبنا المسلمين ممكن نتجوز بعد كده ونعمل بقى تانية مش تانية ولكنهم أهل جبن وخور وضعف خاف من ذلك الأمر وظنوا أن سعد ابن معاذ سيحكم فيهم بأمر يرضونه فكان ما كان وأنزل الذين ظاهروهم ولم يقل ونزل ولكن قال وأنزل للدلاله على انهم نزلوا على حكم المسلمين طوعيه من انزلوا روح ويحكم فيكم سعد بن معاذ نزلوا واستسلموا للمسلمين شوف الذل الشديد وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتاسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وارضا لم تطؤوها وهذا إشارة إلى ماذا؟ إلى ما سيكون بعد ذلك في خيبر وتيماء ووادي القرى وكان الله على كل شيء قدير إذا هذا الحدث كانت الأحداث العظيمة التي كانت تتم لغزوة الأحزاب من الأحداث العظيمة أيضا في السنة الخامسة نقولها سريعا حتى لمطيل نزول الحجاب وفرضيته صباح زواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنه النجو صلى بنى بزينب بنت جحش في السنة الخامسة وفي هذا اليوم صبيحة هذا اليوم أنزل الله تبارك وتعالى قوله يا أيها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيت فادخلوا فإذا طائمت فانتشروا ولا مستأنسين الحديث إن ذلك كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحب الصحابه لما كانوا يروح عليه ويقدم لهم طعام يعد يقولوا والنبي يستحي يقول لهم طيب يسعدنا يعني يستحي يقول لهم مثلا الاكل تفضل او يتفضلوا بقى عشان يستحي فانزل الله تعالى هذه الايات للدلاله على ان يعني مشروعيه التخفيف عند الزياره إذا كان ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم اولى إذا كنت ضيفا تزور واحد يعني من إخوانك ان انت ما قدم لك أكل ما تضلش قاعد بعد الأكل غيرت الواجب التانية بقى بالك إزاي؟ إن ذلكم كان يؤذي النبي النبي صلى الله عليه وسلم وراء ومهام إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق وإذا سألت موهن اي مساء النبي صلى الله عليه وسلم متاعا اي شيئا تريدون فاسالوهن من وراء حجاب يا الهي ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعد من بعد ابدا ان ذلكم كان عند الله عظيما فقوله تعالى فسالوهن من وراء حجاب فسالوهن من وراء حجاب نزل الحجاب نزل الحجاب ولو كان المقصود بالحجاب هنا هو الخمار من دون النقاب لما كانت هناك ضرورة في ماذا في قوله فاسالوهن من وراء حجاب يعني ايه لا تشوفوهم ولا تشوفوهم إذن هذه الآية يستدل بها من طرف خفي على هيئة صحيحة في الحجاب قول سبحانه ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم لم يقل ذلكم أطهر لقلوبهم وقلوبكم لأن الله سبحانه وتعالى عاصم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من الفتنة حاشاغنم أن يقاون في الفتنة لسيما بعد حادثه التخير واخترنا الله ورسوله والدار الآخرة. فقوله سبحانه وتعالى: ذلك أطهر" أي سطر النساء عن الرجال حتى لا يقع الرجال أعينهم على النساء هذا فيه خير للرجال وخير للنساء إذا الفصل بين الرجال والنساء. في المذم وفي الأعمال وما إلى ذلك وقررت النساء في البيوت وستر النساء في اللباس وعدم رفع النساء لأصواتهم كل ذلك فيه طهارة لقلوب الرجال وطهارة لقلوب النساء دي أحكام شرائع أحكام شرائع وذاك ينبغي أن تدرس هذه السورة سورة الأحزاب وأختوها سورة النور على بنات المسلمين اللي يشارفنا البلوغ أول ما البنت كده تبدأ تبلغ كده مثلا 11-12 سنة تعال يا بنت بقى نحفظك سوره النور وسورة الأحزاب ونبدأ ندرس لها الأحكام الموجودة في هاتي السورتين. أيضا من الأشياء الأحداث في هذه السنة مقتل اليهودي الخائن أبي رافع سلام ابن أبي الحقيق مين سلام ابن أبي الحقيق هذا هذا الرجل كان من أكبر تجار الحجاز تجار كبير جدا في الحجاز لما يقول من شعب بندر تجار الحجاز يقولون مين هو سلام ابن أبي الحقيق هذا الرجل ما ماله وتجارته وطبعا اكتر ناس عندهم علاقات ضخمه جدا هم مين بالتجار اصحاب الاموال يعني المال اقوى من السلطان عشان تقولوا في الصوره المال اقوى من السلطان اللي بيحكم امريكا مين مش جورج بوش اللي بيحكم امريكا اصحاب الاموال وامريكا تحكم العالم إذا اللي بيحكم العالم هم مين اصحاب الاموال وليس المقصود بأصحاب الأموال اللي عندهم مليار واثنين مليار لا الناس اللي عندهم أرقام لا يمكن أن هي تتصور ودول معروفين آل روتشيلد وآل روكثلار دول هاتان العائلتان أكبر عائلتين بيتحكمهم في الأموال العالمية الاقتصاد العالمي مركز في إيد هاتين العائلتين والعجيب إنهم هم اللي اسسوا كل البنوك العالمي العائلتين دول وأيضا فروحهم منتشرة في كل أنحاء العالم تجارة العملة والنساء والذهب مخدرات والسلاح كل أنواع تجارة المشروع المشروع في دنس دول هذا الرجل بعلاقاته الجبارة بتجاراته بأمواله جند كله لمحاربة الإسلام والمسلمين فكان أحد الفريق اليهودي الذي جند الجيوش وحزب الأحزاب لتكوين قوات متعدده الجنسيات غزوه الأحزاب هي كذلك قوات الجنسيات من فزار وأسد وبني وبنو ليل وغطفان وقريش وحبيش كل هذه ما يقرب من 12 قبيله هم اللي جمعو 12 قبيله قوات متعدده يؤمن كما قلت لكم من قبل يبقى كما انه في هذه الازمان الذي يحشد القوات متعددة الجنسيات اليهود لمحاربه المسلمين ايضا في زمن صلى الذي حاشد القوات وأغراهم وسهل وسهلهم الغزو هم أيضا اليهود طيب من كان رأس الناس دولته هو سلام ابن نبي الحقيق أبو رافع هذا رجل شاعر ورجل تاجر وله علاقات طيب بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم تخلص من بني قريظه وهزم الله تعالى الأحزاب قال النبي صلى الله عليه وسلم من يقتل سلام ابن ابي الحقير فانه يؤذي الله ورسوله رجل شاعر فبيستغل الشعر بتاعه في هجو النبي صلى الله عليه وسلم والحط من الاسلام ويستغل الملو العلاقات في تجيش الجيوش لمحاربه الاسلام الرجل ده ما ينبغيش يعد لابد أن يقتل هذا الرجل. فخرج خمسة من الخزرج تحت إمرات عبد الله بن عتيك خمسة من الخزرج يقوم بهذه المهمة. كمانتوا بقى؟ قوات خاصة من الخزرج بقيادة عبد الله بن عتيك هاه؟ وبدأوا هم يذهبوا إلى هناك. انظر بقى إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتلوا وليدا أو امراه يا الهي يا إله نرد بها على الناس الذين يجيزون قتل النساء والأطفال تحت ما يسمى بنظريه التترس أو نظريت الدفع هذا خطأ الدم المعصوم معصوم لا يباح إلا بإذن شرعي لا يباح إلا بإذن شرعي لقد غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا عندما وجد في احدى الغزوات في القتله امراه غضب غضبا شديدا من قتل هذه ولما تقتل وغضب غضبا شديدا الصحابه يتعلمون يتعلمون ايوه احنا نروح نقتله بس لا نقتل ايه لا وليد ولا امراه طب لماذا قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لان هم هيروحوا عنده في الحصن حصنه وحصنه فين؟ في خيبر خيبر دي كلها يهود عمليه عسكرية خطيرة جدا إذنهم هم يدخلهم في وسط اليهود وبعدين يتسلقوا عليه الحصن وينزلوا له ويقتلوه ويرجعوا دي عملية بفعل صعبة جدا عملية صعبة فخرجوا إليه في خصنه بخيبر فدخلوا عليه في قصة طويلة جدا ولكن دخلوا عليه وضربوه بالسيف فصاحت امرأته أول ما ضربه بالسيف مراته راحت المصور فكان الرجل من الصحابة يرفع عليها سيفه ليقتلها فيذكر نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكوف سيداته نأتي لها عشان نخلص منها نخلص العملية بتاعتنا يجي رفع السيف حشان يتذكر نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكف فلما قتلوا عادوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أن يقتل منهم أحد أو يصب وكان النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال أفلحت الوجوب ما شاء الله ربنا يكتر قوات الكوماندوس دية بين المسلمين أفلحت الوجوه هذه الوجوه الطيبة التي ثارت لدين دين الله وغضبت للرسول الله صلى الله عليه وسلم وقضت على عدو الله هذا المجرم الغادر الخائن المتسربل في ضلاله وغيه أفلحت هذه الوجوه طبعا في هناك دلالات عظيمة قد تستفاد من هذه القصة بعضها يمكن أن أتركه لأفهمكم ولكن أريد أن اضبط أفهمكم عند الفهم في هذه القصة أنه لابد من ضبط المصالح والمفاسد دي مسألة مهمة جدا لابد من ضبط المصالح والمفاسد كان أحد سفراء اليهود هنا في مصر كان ضابطا في الجيش أو في المخابرات العسكريه يبقى وسفير وايضا ضابط مخابرات وعلى فكره معظم سفراء اليهود هنا في مصر معظمهم من رجال الاستخبارات العسكريه الاسرائيليه طب دلوقتي لو في هناك اخر عمل حاجه زي كده زي ما حصل كده مع سلام ابن ابي قبي الموجود هناك عند النيل والبرج قدام مسجد صلاح الدين راح نازل وفضل غاصا مظاطله باب تاني ولبس مثل لبس بتاع القوات بتاعه الأمن ودخل وراح عند السفير راح نشه في دماغه ممكن جزاك الله خيرا لكن ايه المفاسد اللي يمكن ان تحدث بعد ذلك ما هي المفاسد هناك مفاسد عظيمة جدا جدا هو أحقر وأذل ان مسلم في ألم يعني سفير الاسرائيلي ده أحقر وأذل من كلب. فلا ينبغي لمسلم أن يهان من أجل هذا الحقير فيردت المسلم ده سيهان لا ستكون هناك طوام عظيمة فلك ان تستفيد من هذه القصة ما شئت ولكن اضبط فهمك بمسألة ماذا المصالح والمفاسد حدث آخر جميل جدا وطيب ويدل على أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم جميعا كانوا يجتهدون في إعزاز الإسلام إسلام دين لابد يكون مرغوب الجانب وأجي واحد إلا أدم على الدين لابد يأخذ فوق دماغ بالحجه وبغير حجه تارثا أخر لابد لأن الناس إذا هجموا على الدين فوجدوا الدين سهلا لكل والغ ولكل طامع لزاد المتجرؤون كل يوم نسمع من يتجرأ من يتجرأ على مقام الله أو يتجرأ على القرآن أو يتجرأ على النبي صلى الله عليه وسلم أو يتجرأ على الصحابة أو يتجر على الدين كديم بما يحمل من مضامين عقائدية زي مثلا مفهوم القدر مفهوم الشفاعة مفهوم البعث مفهوم عذاب القبر دي كلها مفاهيم عقائدية هناك من يطعن في هذه المفاهيم ويحاول أن يفسدها عند عمّة المسلمين والأسف هذه الترهات والضللات تستر على أسطر المجلات والجرائد ويقراها المسلمون ولكن لا ينتفض احد لا ينتفض أحد وإذا انتفض احد فهي انضفاضه ضعيفه هشه سرعان ما تخبو وسط زحام الحياه وزخم المعيشه فنجد مثلا من يتهكم عن الله عز وجل وعلى دين الله عز وجل وعلى القران وعلى الصحابه وعلى نفا وسلم وعلى المضامين العقائدي دون مجيب, دون مجيب الذي حدث أنه كما قتل هذا الخائن أبو رافع سلام ابن أبو الحقيق هناك معلومة وصلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يجعلنا نستشعر بأن الصحابة لم يتقوقعوا في المدينة انتبه والصحابه كانت لهم ادوار رسموها لانفسهم دون ان يرسمها لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم احيانا كان يبعث الصحابه في مهام رسميه زي مين عندما ارسل خذيف من ياتيني بخبر القوم يكون معي في الجنة قم يا خذيف فاتني بخبر القوم مهمه رسميه اذا الصحابه الذين ارسلوا في مهام رسميه مكلفون من النبي صلى الله عليه وسلم عندنا اخبار به طيب الناس الذين جمعوا الاخبار لياتوا به الى الرسول صلى الله عليه وسلم هل كلفهم صلى الله عليه وسلم بذلك يغلب على الظن لا لان النبي صلى الله عليه وسلم لو كلفهم بذلك لوعد الينا فالصحابه مع النبي صلى الله عليه وسلم ليل كل ما يطلب حاجه تكتب وتثبت وتحفظ وتنقل اذا طلبات النبي صلى الله عليه وسلم كلها محفوظه سرياء وبعوث تكليفات مهم كلها محفوظه طيب ازاي الفلسطين كان بيعرف اخبار الرجوم واخبار القبائل على مشارف الجزيرة واخبار الناس اللي بتكلم هنا وهناك كل ما بيجيبها ازاي من خلال المسلمين المتطوعين يا إخواني لابد للمسلم أن يتحرك بالحركة الذاتية لا ينتظر من يحركه ما تنتظرش ان واحد يحرك كله اعمل كذا وعمل كذا وعمل كذا لا تحرك لدينك واجعل النصرة دينك هو الشيء الكبير الذي ترنو إليه وتطمح ما تقولش أنا قاعد الله يتبقى لما ربنا وفقنا كذا في يعلمنا طبعا اعباغت لما ربنا يفتحها علينا ويفرجها طبعا أنا اعمل ايه يعني يعني انا لا اصلح ولا انا لا اعمل يا الله لا من الذي كان يحرك الصحابة ويهيجهم كي يتنقلوا في البلاد والامصار ويخالط الناس ويحاكد الشعوب ويعرف الاخبار لينقلوها الى رسول الله من الذي كان يهيجهم الى ذلك ولم يطلب ذلك منهم رسول الله أبدا ده تكاليف الذاتية التكاليف الذاتية احنا علاقتنا بالدنيا إخواني ليست كعلاقة الجندي الذي لا يضرب إلا إذا طلب منه الضار تعرفين الجنود في المعركة الظبط لألهم اضرب ما اللي لهم شيء يضرع عنه سكتي لا ليست هذه العلاقة العلاقه انك حامل لرساله كل واحد فينا حامل لرساله ولابد لصاحب الرساله أن يتحرك بهذه الرساله لو الناس كلهم فنوا فلم يبق على وجه الأرض الا مسلم واحد لوجب على ذلك المسلم أن يتحرك بدين جاءت معلومه للنبي صلى الله عليه وسلم بان فيه هناك واحد اسمه خالد ابن سفيان الوذلي بيجمع قبيلة وذيل عندما وذيما ده هو المكان الاجتماع طب عندما ليه لأنهم هناك في خيل وهناك بقر وهناك غنم وهناك جيوش هل تشرف فلابد وجود الماء إذا لابد وجود الماء إذا نبع الماء عين الماء هو المكان الاستراتيجي الذي تجتمع عنده الجيوش تجتمع عنده الجيوش علم النبي صلى الله عليه وسلم ان خالد ابن سفيان الهدلي يجمع جموعا لغزو المدينة يا ترى هل ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم ان خالد الهدلي ينتهي من تجهيزاته طب هو دلوقتي بيجمع الجيوش وبيجمع القبائل وبيرتب نفسه لو استكملت الجيوش وفي عددها وعدتها لن يبقى الا شيء واحد وهو الهجوم على المدينه طب يعمل ايه بقى النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم دعا عبد الله ابن انيس شوف تكليف تكليف زي ما مين اللي يقتل ابن ابي حقيق طلع خمسة بقياده عبد الله ابن مين ابن العتيب طيب تكليف مين اللي بخابر بخبر القوم قم يا حذيفه تكليفات برضك هنا ده عن فصلم عبد الله ابن انيس وابن انيس ده اللي هو صاحب الحديث المشهور حديث مين حديث ها حديث القصاص اللي هو أوله خبر عن اللي هو حديث جابر وبعدين أول حديث إيه يحشر الناس يوم القيامة هفاة نوراتا غرلا بهما فيكلمهم الله تعالى بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب ده حديث عبد الله ابن البيس ورحل إليه جابر ابن عبد الله شهرا ليسمع منه ذلك الحديث وهذا الخبر بواب عليه البخاري في كتاب العلم في باب الرحلة في طلب العلم شطر النبي صلى الله عليه وسلم دعا عبد الله ابن مليس تعال يا عبد الله ابن مليس وقال له ايه قال له بلغني ان خالد ابن سفيان الهدلي يجمع لي الناس ليخذوني وهو بعرله فاتيه فاقتله روح له اقتله راضي يجمع عليه الناس يا عبد الله ابن مليس بيجمع الناس عشان يغزوني فاذب إليه فاقتل ثم أعلمه النبي صلى الله عليه وسلم وصفه طب هم يعرفش وصفه إيه إنه وصفه قال له أوصاف طوله كذا وشعره كذا ويأمل كذا له لتليبي يأمل كذا سبحان الله قال له أوصاف دقيقة جدا الأوصاف محتمل إن تكون واحد. ومحتمل تكون دي شغل استخبارات الإسلامية يا إخوان اللي في المدينة بس الجزيرة العربية كلها في دائرة الاستخبارات الإسلامية أفراد الاستخبارات الإسلامية نخلين البلاد كلها بجمع المعلومات والاخبار اللي بيكوح كح ان إن شاء الله تصلن يا سلام. كان عندي مصدر يعني كتاب خطير جدا عن الاستخبارات في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. فرحت جدا بين صحابه كان عندهم رقي امن جبار ان مش قاعد في المدينه عشان لا قاعد في المدينه وعارف كل اللي بيحصل في الجزيره كلها فقال له فاته فاقتله ثم ذكر له وصفه الودلي يجمع لي الناس ليغزوني وهو بعورنا وهو بعرن فاته فاقتله ثم أعلمه النبي صلى الله عليه وسلم وصفه فانطلق إليه عبد الله ابن أنيس انطلق إليه عبد الله ابن أنيس أتت الصلاة عبد الله ابن أنيس شوف حاجه عجيبة جدا وذهب إليه ذهب إليه ونزل بالفعل إلى هذا المكان ولما نزل في هذا المكان حان وقت الصلاة كيف عرفه إما عرفه بظله وهذا هو الأصل يعني علاقته بالشمس وما إلى ذلك وهذا هو الأصل وإما عرفه تخمينا أو ظنا ولكن يغلب أنه عرفه بماذا بظله فخاف ثواته فصلى وهو يمشي يومئ برأسه للركوع والسجود شوفي قلنا الصلاه الصلاه الصلاه وما ملكت ايمانكما هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة وما ملكت ايمانكما اذا هو ذهب اليه صار قريبا منه على بعد المراه منه ولكنه خاف فوتى صلاه فصلى وهو ماشي اليه يومي برأسه للركوع والسجود فلما انتهى إليه قال له عبد الله ابن أليس أنا رجل من العرب سمع بك وبجمعك لهذا الرجل فجئتك لذلك أنا رجل من العرب سمعتني أنت بتعد العد لقتال هذا الرجل فجئتك من أجل ذلك فلما آمنه فلما آمنه وثب علي عبد الله ابن فقد له فلما رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفلح الوج في الحدث الأول قال إيه؟ أفلحت الوجوه وهنا قال أفلح الوجه لك أن تسائلني عدة أسئلة أول سؤال أليس ذلك غدرا وغيلة أليس ذلك غدرا وغيلة إن أنت تأمن الرجل وبعدما يأخذ بقى بعد ما يأخذ حظه في الأمن والأمام منك تذهب عليه فتقتله وهو مستأمن إياك أليس ذلك غدرًا وغيلة الجواب هذا حرب أو هذه حرب وأحكام الحرب أحكام المعروفة يعني هذا الرجل إذا لم يقتل سيترتب على عدم قتله حروب بينهم وبين المسلمين تقتل فيها دماء كثيرة فأيها أولى أن يقتل دم واحد أم أن تقتل دماء كثيرة لا دم واحد دم واحد أهون بكثير الأمر الثاني أليس في قول عبد الله بن أنيس كذب؟ أنا رجل من العرب سمعت بك وبجمعك هذا لهذا الرجل فجئت إليك أليس هذا بكذب من عبد الله بن وليس الجواب بأن الألفاظ إنما وضعت للتعبير عن المعاني الألفاظ إنما وضعت للتعبير عن المعاني والأصل أن يكون اللفظ منبئاً عن المعنى فإذا أمكن التعبير عن المعنى باللفظ الصحيح حرم العدول عنه إلى غيره لأن المعاني موجودة في القلب المعاني موجودة فين؟ في القلب ولذلك قالوا إنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا جعل اللسان على الفؤاد دليلا اذا المعاني موجود في القلب فلو أمكن التعبير عن المعاني ذهية بألفاظ صحيحة إذا هو الأصل هذا هو الأصل إذن أصله الصدق طيب إذا ترتب عن الاخبار عن ذلك المعنى مفسدة فقد يكون الصدق حراما أو مكروها ضربت لكم مثالا على ذلك الأمر من قبل لو أن رجلا في بيته ودق البيت دقا عنيفا متواليا فتحت الباب اتلئيت واحد بيقول لك انقذني وحميني من العزيئة تفضل ودخلت جوه وخلاص خلال دقيقتين جم ناس شكلوهم عجيب جدا اللي ما ضر بيش لكوشه واللي نص راسه رايح بسكينة واللي راسه بسطور وال... وأشكالهم اعوذ بالله كأن الموتى قد أتى معهم خبطوا عليك شفت واحد شكله كذا وكذا وكذا وكذا لو قلت لهم هو موجود جوا هوت هيخش قتلوا هتقول لهم ايه ما شفتوش ولو قالوا له طبعا بالله احذب بالله ليه لأنك بهذه الألفاظ حافظت على ماذا على دم معصوم ولذلك اباح النبي صلى الله عليه وسلم الكذبة في أحوال منها الكذب على العدو مسلم وقع أسيرة هناك بقى بعد ما يتأثر بيحقوا انت في الجيش الأول ولا الثاني ولا الثالث في ال اللواء الكام في الكتيبة كام في سلاح ايه من الضبط بتاعك انتوا سريه اعدادها كام بيجي منين مش تموين مش عارف ايه كل ده بيتسجل لو اجابهم بالصح سيؤذي المسلمين خلاص اليهود اللي بيحاربهم دول هيعرفوا اخبار المسلمين وبدأوا أنهم يدكوا مواقع المسلمين بكل دقة بكل دقة فالحرب قبل أن تكون حرب عده هي حرب معلومات يعني أخطر حاجة في الحروب قديما وحديثا هي المعلومات لو معلومة غلط تفسد الدنيا يعني في بداية غزت هنين كسر المسلمون وهزموا بسبب إيه؟ معلومة استخباراتها غلط أظن ابن أبي حضرت أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ليتفقد الشعب ابن أبي حضرت بقى راح وشاف والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وفي لفظ النساء وكان يلتفت في صلاته ينظر إلى فم الشعب يعني بيصلي بيبصل إيه للفم بتاع الشعب كده إجياله قال له رسول الله لا يوجد حد خالص وادي حنيب منحدر نازل كذا إذا المعلومة طلعت غلط معلومة سفرثية غلط فترتب على الغلط ديت إيه إن بعض المسلمين قتلوا وكاد الجيش كله إنه يدمر في غزة حنين إذا معلومة غلط كادت أن تفسد المعركة كلها وكذلك المعارك الحديثة تقوم على جمع المعلومات جمع المعلومات لابد المعلومات تكون صحيحة 100% في فلا يجوز للمسلم أن يكون صديقا مع العدو لأنه بصدقه سيحدث مفسدة عظيمة وكذلك الكذب عند المصلح كالإصلاح بين المتخاصمين اتنين يستعلم من بعض أكيد اتنين يشتموا بعض ويقولوا في بعض كلام مش كويس فانتجي له عند الإصلاح تروح لأحده يقول لك أكيد قال عليك, قال عليك انت أحسن رجل تنت عنوان المروءه والكرم والنبل والأخلاق تنت رجل والرجال قليل ويعتبر بتقول له بقى وهو لم يقل ذلك وكذلك طرف الاخر فلا بأس وكذلك كذب الرجل على زوجته وهذا باب يعلم كثير من المتزوجين مش <تصفيق> <تصفيق> الشيخ ف... نعم الشيخ الثاني ابو يعني خبير خبير بني لهب فلا تكم الغي ما قالت لهبي اذا الطير مرتي ف يعني ينبغي ان تنظر الى ما قال عبد الله بن نيس لترى انه ليس من باب الكذب الحرام ولكنه من باب المصلحة الراجحه التي يؤجر عليها بإذن الله تبارك وتعالى